امرأة طهرت في نهار رمضان ماذا تفعل النبي صلى الله عليه وسلم حرم على المرأة الحائض أن تصلي أو تصوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم المرأة الحائض متى ما حاضت فإنها تمتنع عن الصوم متى ما طهرت فإنها تصوم يعني طهرت حائض قبل الفجر بلحظة واحدة تنوي وتتم صومها حتى لو اغتسلت بعد الفجر فالعبرة بالطهر وليس بالاغتسال مثل قضية الجنوب النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة أصبح جنوبا وأكمل, وأكمل الصوم يعني كانت جنوبا قبل الفجر واغتسل بعد الفجر فكذلك الحائض إذا طهرت قبل الفجر ولو بلحظة فإنها تنوي لو طهرت الحائض في نهار رمضان الصباح الظهر العصر ماذا نقول لنا هذا اليوم فات هذا اليوم لأن النية واجبة قبل الفجر من لم يبيت النية أو الصيام قبل الفجر فلا صيام له فماذا نقول لها نقول أنت الآن مفطرة قال بعض العلماء يجب عليها الأمساك وهذا ليس عليه الدليل يقول مسعود رضي الله عنه من أفطر أول النهار أفطر آخرا فهي يجوز لها أن تأكل في لكن ليس أمام الناس إنما خفية حتى لا تتهم ب الفطر